بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاه كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 110. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله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 لَهُ مقاليد السماوات والأرض يبسط الززق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك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 ألا إن الذين يمارون في الساعة فِي ضلالٍ بعيد. اللَّهُ لطيفُ بعبادِهِ يرزقُ مَن يشاءُ وهو القويُّ العزيز. مَن كان يريد حَرَسَ الآخِرَةِ نَجِدَ لهُ في حَرْسِهِ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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الزيح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْمَحِيصٌ فَمَا أُوتِيَتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَفَّكَونَ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 صبر وغطر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَدِيمٍ من بَعْدِهِ وَتَرَضَّى مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرَو respectively العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا مُنْقَرُونَ مِنْ طَرْقٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلَ أَيَّتِ يَوْمٍ اللَّهُ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَئْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيدٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 أو يزوجهم ذكرا وإن توى يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب